تفرقنا فيا صحبي صراحن نلتقي اخرى تفرقنا فيا صحبي نلتقي وهل سنرى وجوه الخير في ليل الاخاب بدرا وبسمة حب بنا تفتهر يملؤ نورها الثغرى وبسمة حب بنا تفتهر يملؤ ستبقى في